تَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تُقْصُ الصُّعُورُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ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 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ فَأَنبَتْنَا بِهِ جنات وَحَبَّ الْخَضِرِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ